بسم الله الرحمن الرحيم لكي تغير شعبا من الشعوب فان مفتاح تغييره هو المره ركه الحجاب كيف تصادر البضائع الفاسده في الجمارك ولا تصادر هذه المجلات التي تفسد قلوب وعقول الناس فكلما تعالت صيحاتهم زاد تمسكنا به وقويه ارادتنا في الوقوف امام دعواتهم الضاره واننا نحتسبه جهادا في سبيل الله عز وجل مظهر ووجه من اوجه الصراع ضد الاسلام هذا المخطط الافسادي لنكن جميعا منه على حدى معركه الحجاب حرب قديمه اشتعلت نيرانها في اماكن كثيره من العالم الاسلامي بل هي مقدمات حثيثه لاعاده صياغه جميع القيم الاجتماعيه صياغه جديده تمسخ فيها الهويه الاسلاميه وتنتزع فيها الكرامه الانسانيه وتصبح فيها المراه المسلمه مجرد انعابه تافهه ودميه هزيله يعبث بها رؤوس الفساد ودعاه المنكر مسرحيه نزع الحجاب واحده لم تتغير وان اختلفك الاسماء والادوار لقد تم نزع حجاب المراه المسلمه اثر مخطط محكم مدروس في ظل غفله الامه ان اعداء المراه المسلمه اليوم هم اليهود والنصارى واتباعهم من المنافقين ان حمله لواء افساد المراه المسلمه واخراجها من بيتها لا يمكن ان يدعو اليه الا ابناء المسلمين الذين جعلوا كتاب الله جل وعز وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون انهم دعاه الى ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها لسانتهم احلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب ولقد ادرك ابليس وجنده خطر ذلك الحجاب عليه ووقوفه عائقا امام مخططاتهم واهدافهم التي يصبون اليها فسعوا جاهدين في نزعه واحلال السفور مكانه متبعين بذلك طريقه قادتهم الاول ابليس لعنه الله في تزيين القول وتنميقه فلا تراهم يدعون الى السفور صراحه ولا الى الاغلال مواجهه ولكن يدعون اليه باسم التقدم والحضاره وباسم الحريه الشخصيه وباسم المساواه بين الرجل والمراه وهكذا يدقون على اوتار حساسه النفوس الضعيفه حتى تنساق الى دعوتهم اليقين المؤسسه الاسلاميه للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم معركه الحجاب لفضيله الشيخ ناصر الاحمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد لقد امتن الله جل وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش كما قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس يوارى سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فاللباس لستر الاورات وهي السوات ولباس التقوى هو الايمان وخشيه الله عز وجل ان هناك تلازما ايها الاخوات بين اللباس لستر الاورات للزينه وبين التقوى كلاهما لباس هذا يستر اورات القلب ويزينه وذاك يستر اورات الجسد ويزينه وهما متلازمان فمن الشعور بالتقوى والحياء ينبثق الشعور باستقباح العري الجسدي والحياء من ومن لا يستحي من الله عز وجل ولا يتقيه لا يهمه ان يتعرى ولا ان يدعو غيره الى العري العري من الحياء والتقوى والعري من اللباس وكشف السوء فكان من شرعه وامره سبحانه وتعالى ان تستر الاورات ولا يبدا منها الا ما اباحه الشرع ليبقى الحياء قائدا في الناس وتبقى الاعراض في حصن حصين دون العبث والانتهاك فشُرع للرجال عوره تناسبهم وشُرع للنساء عوره تناسبهن لا يجوز لاي الطائفتين ان يتجاوز حدود ما امر به وان اي تجاوز لذلك لهو الخطوه الاولى الى ميدان ما يسمى ميادين اللا حياء ان ستر الجسد للذكر والانثى ليس مجرد اصطلاح وعادات وعرف بيعي كما تزعم الأبواق المسلطة على حياء الناس والنساء وعفتهم لتدمر إنسانيتهم إنما هي فطرة خلقها الله جل وتعالى في الإنسان ثم هي بعد ذلك بل قبل ذلك شريعة أنزلها الله عز وجل للبشر ومن هنا يستطيع المسلم الواعي أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى المسلمة حياء الرجال والنساء واخلاقهم والدعوه السافره لهم الى التكشف والانحلال باسم الزينه والحضاره وتطور من جهه وبين الخطه اليهوديه لتدمير انسانيتهم وجعلهم يتزينون بزي الحيوانيه وهي زينه التكشف والعري من جهه اخرى لقد امر الله سبحانه وتعالى امائه بالحجاب والستر فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابي إن هذا الغطاء الذي يستر الوجه والبدن هو علامة المسلمة المحتشمة التي تدينه لله جل وتعالى بالخضوع والطاعه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يابرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله لقد باتت دور الازياء وصيحات الموضه تنسج لنساء المسلمين كل ما يخدش الحياء ويفضي الى التهتت من الملابس الضيقه والعارية والقصيرة والمفتوحة وأصبحت مجلات الأزياء وغيرها توجه الفتاة المسلمة بكل خبث إلى نوع ما ترتديه من ملابس في صيف عام كذا أو في شتاء عام كذا حتى غدت المسلمة أسيرة لآخر الموديلات وأحدى التقليعات التي فيها تشبه بالكافرات ومحبتهم والإعجاب بهم وهذا قادح بالكافرات في كمال معتقد الأخت المسلمة لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين كأن الثوبة ظل في صباح تزيد تقل عن حين فحين تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياث كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات ومميلات رؤوسهن كاسلمت البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا ايتها الاخوات لقد شاع في هذا الزمان بين اوساط كثير من النساء محاذير شرعيه في لبسهن جعل المراه المسلمه تنحرف عن مسارها الصحيح هاجرة تعليم ربها مقبلة على أهوائها على شهواتها إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام وزين لها الظهور أمام الرجال بمنظر لافت وخدعها بأن تمشي فيهم بطريقة معينة إلى غير ذلك مما يزينه لها الشيطان وإن الله جل وتعالى أراد من المرأة أن تكون في عزة وصيان مباشرة فشرع لها الحجاب وامرها به لتكون في حمم منيع وحصن حصين ولالا تكون حقا مشاعا تتقلب في الاستمتاع بها كل عين وتتامل في جمالها كل نفس بل انها جوهره مصونه ودره مكنونه محفوظه ان تعبت بها الايادي ومستوره ان ترسل اليها السهام المسمومه هكذا هي حين تتمسك بامر ربها وتصون حجابها ولا يخفى عظيم ما يتركه الحجاب من اثر في المجتمعات من طهر وصيانه وحفظ للاعراض وطبعيه للنفس والنهوض الى الغايات الساميه ولقد ادرك ابليس وجنده خطر ذلك الحجاب عليهم ووقوفه عائقا امام مخططاتهم واهدافهم التي يصبون اليها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 حساسه في النفوس الضعيفه حتى تنساق الى دعوتهم وتبارك خطوتهم وان المتامل في تاريخ الصدمات التي وجهها الغرب الكافر الى كثير من ديار المسلمين يرى ان قضيه السفور ونزع الحجاب من اولويات القضايا التي يبذلون لها كل جهد ويجعلونها اساسا في تحطيم كل مجتمع اسلامي حتى قال بعضهم عليه من الله ما يستحق لا تستقيم حاله الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المراه ويغطى به القران هكذا يقولون وبهذه الطريقه نجحوا في كثير من مخططاتهم ووصلوا عن طريقها الى كثير مما يصبون اليه وهم لم ينتظروها ثمره تقر بها اعينهم ما بين عشيه وضحاها ولكن خططوا لها على مدى سنين طوال وأحكام الحجاب في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في دعوتها واضحة في دلالاتها ليست مقصورة على عصر دون عصر ولا مخصوصة بفعة دون فعة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما تقول أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما لما نزلت هذه الايه خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من الاكسيه ومهما قيل في الحجاب في كيفيته وصفته فما كان يوما من الايام عثره تمنع من واجب او تحول دون الوصول الى حق بل كان ولا يزال سبيلا قويما يمكن المراه من اداء وظيفتها بعفه وحشمه وطهر ونزاهه على خير وجه واتم حال وتاريخ الامه شاهد صدق لنساء فضليات جمعنا في الاسلام ادبا وحشمه وسترا ووقارا وعملا مبرورا دون ان يتعثرنا بفضول حجابهن او سابقه ثيابهن وان في شواهد عصرنا من فتياتنا المؤمنات متحجبات بحجاب الاسلام متمسكات بهدي السنه والكتاب قائماات بمسؤولياتهن خير ثم خير ثم خيرا من قرينات لهن شاريدات كاسيات عاريات مايلات مميلات متبرجات بزينتهن تبرج الجاهليه الاولى وليعلم دعاة الصفو ومن وراءهم ان التقدم والتخلف له عوامله واسبابه واقحام الصتر والاحتشام والخلق والالتزام عاملا من عوامل التخلف خدعه المكشوفه لا تنطلي الا على مغفل ساذج في فكره دخن او في قلبه مرض الحجاب يا أخته رمز الحياء والحشمة ليغيظ عبيد الشهوات الذين يريدون من المسلمين أن يمينوا ميلا عظيمة ليس الحجاب يا أخته هو ستر الوجه عادة اجتماعية توارثها المجتمع كما يقوله بعض الناس بل هو عبادة وأمر شرعي واجب الاتباع إن الحجاب الذي يستر المرأة هو عنوان عفتها فلا تتسابق النظرات إليها ولا تتسابق النظرات تواجه على الفساق لانها حفظت اوامر الله عز وجل فحفظها الله سبحانه وتعالى اختاه يا امه الالهي تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي لا تعرضي عن هج ربك ساعه عضي عليه مدى الحياه لتغنمي ما كان ربك جاعرا في شرعه فاستمسكي بعراه حتى تسلمي الحجاب يا اخته عباده فيها السعاده وجمال يفوق كل جمال وراحه تنسي كل راحه فرض الله عز وجل الحجاب ليستر المراهه عن الاجانب بل عن اعدائها من الجنس الاخر ليحميها من ذئاب البشر واعداء العفاف والطهر ليحتفظها من اعين الماكرين الخائنين الخادعين ويرفعها عن مستنقعات العار واوحال الرذيله حجب الاسلام المراهه عن الرجال كي تبقى درة غالية وجوهرة مصونة لا تعبث بها أيدي السارق ولا تطولها عين الغادر حجب الإسلام المرأة لتبقى نظيفة عزيزة عفيفة شريفة يتمناها التقي ويخشاها الشقي فالحجاب عز وفخر للمرأة والرجل معا ولم يكن الحجاب يوما من الأيام منقصة أو مذلة أو ظلما بل إن الإسلام صحيح عز المراه بالحجاب وصانها بالخمار وحفظها بالغطاء المراه المسلمه المحجبه كالملكه في بيتها وكالسيده في قومها لا تمشي الا بمعيه حارسها الشخصي يرافقها في السوق والمستشفى والشارع يحميها ويحرسها من الكلمات والنظرات المؤذيه يمشي معها بعزه وفخر وتمشي معه بطمانينه وامان فهي لا تخشى على نفسها من كيد الاعداء لانها محجبه اما المراه التي تركت الحجاب فقد عصت رب الارباب وتنازلت عن الشرف والعفاف وعرضت نفسها لاشرار الذئاب ظانه انها اجمل امراه في اعينهم وما علمت انها كالحلوى المكشوفه لا ياخذها الا الحشرات والهوام اما الانسان العفيف النظيف العزيز فإنه لا يرضى بأن يأخذ هذه الحلوة لأنه يعلم أنها لم تبقى مكشوفة إلا لقدارتها وفسادها ومرور الدواب عليها المرأة كتلك الحلوة إن بقيت محجبة مصونة رغبها كل من رآها وإن كانت متبرجة متفسقة عافها الكل ولم يأتها إلا حشرات البشر ليأخذوا منها أنظف ما فيها حلوة وأعز ما تحمله ثم يتركونها ملقاتا على الارض تدوسها الاقدام ويتأفف منها الكرام فهل ترضين يا اختاه هذا لنفسك هذه القصه العجيبه طالبه يهوديه في احدى جامعات لوس انجلوس في امريكا هذه الفتاه كانت تتعرض للمعاكسه والتحرش الفج عند ناصيه يتجمع لديها شباب من الاغرار الذين لا خلاقه لهم تضايقت هذه الفتاه من تحرشاتهم فكرت في طريقه لكي تتخلص منهم فحلقت شعرها تماما لكي يشين منظرها لكن ما هي النتيجه النتيجه لم تتغير فالتحرشات بها لا تزال مستمره واخيرا خطر على بالها ان تضع غطاءا على راسها كالذي ترتديه الطالبات المسلمات ومرت في نفس المكان الذي يتواجد فيه الشباب الذين اعتادوا على التحرش بها ولكن هذه المره و لكونها متحجبه ولو بالظاهر لم يحاول احد ان يتعرض لها و مرت بكل احترام الحجاب يا اختي وقايه من تحرشات المجانين وامان من تطاول اللهثين وراء المتعه الحرام العالم يا اختي كله يتحجب هل تعلمين ذلك هل تعلمين يا اختي ان العالم كله يتحجب فلماذا أنت تشذين عن هذا العالم؟ فالسيف يحفظ داخل غمده والقلم بدون غطائه يجف حبره ويصبح عديم الفائدة ويلقى ذليلا مهانا تدوسه الأقدام لأنه فقد مصدر حمايته وهو الغطاء والخلية النباتية تحاط بجدار سميك يدعمها حتى بعد الموت والبذرة حجابها التربة تمنع المنزل عنها اشعه الشمس فتعيش في ظلام ليبدا الانبات فالبذره باطن الارض خير لها من ظاهرها كذلك المراه ان هي لم تتحجب فتتجلب السوء لنفسها والعاره لاهلها ويسود الفساد في الامه ويصبح باطن الارض خيرا لها من ظاهرها ماذا يحدث اذا قضمت تفاحه ثم تركتيها فتره ولماذا يسود لون الموزة بعد تقشيرها والعين أغلى ما يملكه الإنسان وهي كرة مستقرة داخل حجاب العين حتى لا تتقادفها الأخطار فتحجب يا أختار فالكون كله يتحجب فلا تشذي عن هذا الكون الجميل يا من هديتي إلى الإسلام راضية وما ارتضيتي سوى منهاج خير نبي إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل حواء ومعنى ما عابت ولم تعبي نريد منها احتشاما عفة أدبا وهم يريدون منها قلة الأدب لا تحسب أن الاسترجال مفخرة فهو الهزيمة أو لون من الهرب إن أعداء المرأة المسلمة اليوم هم اليهود والنصارى وأتباعهم من المنافقين والعلمانيين والشهوانيين والحداثيين والنفعيين وبالطبع فإن حملة لواء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 محكم ومدروس وفي ظل غفله الامه تم نزع الحجاب في مصر والجزائر وافغانستان وتركيا وغيرها ومسرحيه نزع حجاب المراه المسلمه واحده لم تتغير وان اختلفت الاسماء والادوار هذا المخطط الجهنمي هذا المخطط الافسادي لنكن جميعا منه على حذر ايتها الاخوات ولكي لا يخدعنا اعداء المسلمين من المنافقين والعلمانيين فانهم يفعلون ما يلي اولا يفتعلون قضيه فالناس لا يتحركون بغير قضيه تزعجهم وتقض مضاجعهم ومن هنا يحرص المنافقون ان يوحوا للناس ان للمراه قضيه تحتاج الى نقاش ثم يستدعون الانصار لها والمدافعين عنها ف يكثرون الحديث في وسائل الإعلام المختلفة بأن المرأة تعاني ما تعاني وأنها مظلومة وشق معطل ورئة مهملة ولا تنال حقوقها كاملة وأن الرجل قد استأثر بكل شيء وهكذا يشعر الناس عن طريق وسائل الإعلام أن هناك قضية للمرأة ثانيا الإجهاض على مناعة المجتمع ضد الفساد حتى يصبح فاقدا للغيرة على دينه المرأة والحميه لعقلته ولهم في ذلك وسائل الاولى منها المجلات الماجنه والصحف فتظهر المراه بالصوره الفاضحه والمنظر المخزي ولست ادري كيف تصادر البضائع الفاسده في الجمارك ولا تصادر هذه المجلات التي تفسد قلوب وعقول الناس الوسيله الثانيه نشر الفكر المنحرف من خلال الاعمده الصحفيه او المقابلات حتى يعتاد الناس على سماعه مره هنا ومره هناك الوسيله الثالثه المطالبه بحريه المراه وان المراه مقيده وانها عبد يجب تحريره فيظهر الديوثون على اعراض اممهم على انهم منقذون رحماء الوسيله الرابعه يصورون البيت ومهمه الامومه والحضانه وقوامه الرجل بصوره بشعه فالبيت عندهم سجل مؤبد والزوج سجان قاهر والقوامة سيف مسلط حتى تحدث هذه الدعايى ردة فعل سلبي تجاه هذه الامور واخيرا يقولون ان العفة سلوك ينبع من النفس الطاهرة ماذا يعني هذا الكلام هذا يعني عند هؤلاء ان المرأة الراقصة مثلا ما دامت نفسها طاهرة فهي عفيفة اما المحجبة فلو كانت نفسها غير طاهرة فانها ليست عفيفه هكذا يقلبون الموازين راسا على عقب ان المساله ليست مجرد معركه حجاب عابره او دعوه للاختلاط بين الرجال والنساء فحسب بل هي مقدمات حثيثه لاعاده صياغه جميع القيم الاجتماعيه صياغه جديده تمسخ فيها الهويه الاسلاميه وأن تنتزع فيها الكرامه الانسانيه وتصبح فيها المراه المسلمه مجرد لعوبه تافهه ودميه هزيله يعبث بها رؤوس الفساد ودعاه المنكر في مجتمعاتنا والله المستعان الحرب ضد الحجاب حرب قديمه بدات في مصر منذ اكثر من 100 عام حيث ظهر اول صوت من اعداء الاسلام وانصار التغريب ضد حجاب المراه المسلمه ومنذ ذلك الحين لم تهدأ المعركه التي اشتعلت نيرانها في اماكن كثيره من العالم الاسلامي بل وغير الاسلامي الف قاسم امين كتابه المعروف المشهور تحرير المراه واهتم الانجليز بترجمه هذا الكتاب وعرضه حتى وصل خبر وموضوع هذا الكتاب مترجما الى الهند واهتمام الانجليز بترجمه هذا الكتاب ونشره يدل بوضوح على ان الحرب ضد بلاد المسلمين لم تقف عند احتلال الاراضي فقط واستعمار البلدان وهدم البيوت والمساجد فوق رؤوس الناس ولقد رعت بريطانيا هذا التيار الغربي منذ ذلك الوقت والحرب ضد الحجاب اهم مدخل لتفكيك هويه المراه المسلمه التي هي نصف المجتمع واساس الاسره فان انعدمت هويتها تزلزل المجتمع وانهارت الأسرة إسلامياً وبقي الوجه الغربي ظاهراً في الحياة في بلاد المسلمين وبقي أن الحر ضد الحجاب مظهر ووجه من أوجه الصراع والاستعمار ضد الإسلام بأشكال وأنماط مختلفة ومتنوعة واليوم يا أخته هناك حملة صليبية عاتية يوجهها ما يمكن أن تقوم نصنفهم بأعلى طبقات الأصليين الإنجيليين وهم الصليبيون الجدد المتحالفون مع اليهود الأمريكيين والبريطانيين متسلحين بقوة عسكرية وتقدم تقني لا مثيل له في التاريخ بل في تاريخ الحملات الصليبية على العالم الإسلامي المقصود بها استرداد العالم الإسلامي والعربي إلى حضيرة الصليبية وهنا نصنفهم بأعلى طبقات الأصليين نجد المحافظين الجدد كما يسمون المتربعين على سدة الحكم في البيت الأبيض يمارسون الدور القديم نفسه لرجال الكنيسة الكاثوليكية الذين قادوا الحملات الصليبية على العالم الإسلامي وروجوا لها لكن بثياب مدنية أي أن الروح الصليبية القديمة لا تزال في حكم العالم الغربي وإن اختلفت الثياب مدنية والبذات والموضات والاشكال انها الروح القديمه في ثياب جديده والسؤال المطروح الان هو ما الذي يفيد الغرب ان تبقى المراه محجبه او ان تمارس تقدمها وتطورها وهي غير مختلطه بالرجال وما الذي يجعل الغرب يصر على اعاده بناء قوانين الاحوال الشخصيه في العالم الاسلامي لماذا تتدخل السياسه الغربيه في العلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه لدى المسلمين فقط لماذا تمثل المراه المسلمه محورا للاهتمام الغربي كل هذه الاسئله تكشف عن حقيقه ينتابها الفكر الغربي لكي تغير امه او ان تغير شعبا من الشعوب فان مفتاح تغيره هو المراه من هنا لاحظنا مؤتمرا عالميا عن المراه يقام في المغرب وقانونا جديدا للاسره هناك وفي مصر مجلس قومي للمراه ونحن بالطبع لسنا ضد المراه ابدا فهي ام واخت وزوجه وبنت ولكنها تكون اداه العدو لتحطيم ثوابتنا وهز مجتمعاتنا وهزيمه قيمنا وثوابتنا فهذا ما نرفضه بقوه لماذا يفرح الامريكيون حين تعمل امراه افغانيه في تصفيف الشعر ولماذا يفرحون حين تشارك في فريق لكرة القدم هل المراه العراقيه او الافغانيه تحررت بمجيء الاحتلال الامريكي لبلادها ولماذا يؤرخ العلمانيون لتحرير المراه بنزع حجابها في مصر هناك بعد رمزي انتبهي يا اختاه هناك بعد رمزي فحيث تتخلى المراه المسلمه عما يربطها بدينها واسلامها فهذا معناه من المنظور الغربي الدخول الى عالمي الحداثه والتحديث الغربيين هم يتحدثون عن تحرير المراه بزعمه الذي ما احسبه الا قتلا لانوثتها وحياتها وحيائها يتحدثون بلسان العلمانيه بلسان الغرب الكافر بلسان دعاه الضلال والفتنه ونحن حين نتحدث عن أنفسنا كمسلمين فلكل مننا الحق كل الحق في أن يتحدث وأن يبدي رأيه وأن يدافع عن دينه وعرضه فلن ينجح الحاقدون المعتدون في زعزعتنا عن ديننا ولن ينجحوا في نزع حجاب فتياتنا ونسائنا فكلما تعالت صيحاتهم زاد تمسكنا به وقويت إرادتنا في الوقوف أمام دعواتهم الضالة وإن لن نحتسبه جهاداً في سبيل الله عز وجل وسلاحنا هو الحجاب فبارك الله في كل من وقفت صامدة أمام غاراتهم المتتابعة وقودها لا إله إلا الله ودينها الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكي يا أختاه تمسكي بحجابك واعلن وفقك الله تعالى أن العلماء ذكروا شروطاً لا بد من توفرها في لباس المرأة المسلمة الحريصة على حيائها المسلمة ألخصه لك في نقاط الأول أن يكون ساترا لجميع البدن الثاني أن يكون كثيفا غير رقيق ولا شفاف لأن الغرض من الحجاب الستر فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر الثالث أن لا يكون زينة في نفسه أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار لقول الله جل وعز ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ومعنى ما ظهر منها اي بدون قصد ولا تعمد فاذا كان في ذاته زينه فلا يجوز ارتدائه ولا يسمى حجابا لان الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينه للاجانب ومن هنا يعلم ان كثيرا من العباءات التي تباع الان في اسواقنا وفيها من الزينه ما يلفت الانظار انه لا يجوز ارتدائه الرابع ان يكون واسعا غير ضيق ولا يشف عن البدن ولا يجسم العوره ولا يظهر اماكن الفتنه الخامس الا يكون الثوب معطرا فيه اثاره للرجال لقوله عليه الصلاه والسلام ان المراه اذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانيه السادس الا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال لحديث ابي هريره رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل السابع الا يشبه ملابس الكافرات لقوله عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وانا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسه فاحنا لسنا قلقين كثيرا من هؤلاء المتغربين العلمانين الذين يسعون الى تغريب الامه عن طريق المراه لان هذه المواقف المكشوفه تفضحهم عند الخاصه والعامه وتثبط اللسان عن انتكاسهم الفاضح وتبرز بجلاء حقيقه شعاراتهم المتناقضه التي يتشدقون بها بكل صفاقه ومهانه قال الله تعالى ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسماهم وتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ثم ان للمراه الداعيه طاقات كبيره ومجالات عديده تستطيع باذن الله عز وجل ان هي اقبلت على الدعوه وجدت في العمل ان تنجز انجازات كبيره وتدب عدد امه شرورا كثيره ولا ان كنا قد قصرنا في وقت مضى فلا عذر لنا فيما ياتي وردود الافعال الانيه مهمه ولا بد منها لكن لا يجوز ان نبقى هكذا عاجزين متواكلين بل يجب ان نبادر باطروحات مستفسره نستشرف فيها ابعاد المرحله وتبيعاتها قال الله تعالى فاما الزبل فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكت في الارض كذلك يضرب الله الامثال والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه Well sell them